بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل الله اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق ق وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرًا هُمْ سَيَأْتِيهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْقَوَاعِدِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا هُنَّ بَعْدُ وَإِنَّهُ فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ هُنَّ انتصر منهم ولكن يد الضعف عند بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهدين ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا انصر الله ينصركم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل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 الكافرين لا مولانا